بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة بتتكلم عن الاختيار الصحيح إزاي تختار اختيار صحيح لو في قدامك اختيارين كلاهما صعب كلاهما مر زي ما بيقولوا وإيه الطريقة اللي تختار على أساسها خليني أحكي لكم قصة تسهل الكلام الصعب دو بيقولك إن كان في عدد من الأطفال عمالين بيلعبوا على خطين سكة حديد في خطين سكة حديد خط سليم شغال عليه الأطرات وخط متعطل لما بيمشيش عليه أطرات طفل واحد من الأطفال كلهم عدد عشر أطفال ولا خمستاشر طفل طفل واحد قال لا أنا هلعب لوحدي على خط السكة الحديد اللي مقفل اللي معطل والتانيين قالوا الاطر مش جاي دلوقتي خلينا نلعب كلنا على خط السكة الحديد وقاموا عملين وملعب ليهم ومش عارف اللي يطلع بقى خط السكة الحديد يبقى برة بره ونرمي الكورة حاجة كده ايه يعني عملين يلعبوا على خط السكة الحديد اللي شغال والولد نفسه يلعب معاهم بس ده, ده, ده سكة حديد شغال فلعب لوحده على سكة على خط السكة الحديد المتعطل أنا عايزك بقى تتخيل إن القطار جاي القطر جاي وإنت واقف في مفترق السكتين عارفين عند حتة التحويلة يتودي القطر هنا وعليك إنك تقرر ها يلا بقى اختار بقى إنت دلوقتي عامل التحويلة القطر جايه قدامك وإنت شايف عشرين ولد بيلعبوا على خط سكة حديد وولد واحد واقف لوحده على الخط اللي هو مفترض أنه معطل لكن تقدر تشغله ها يا رأيك هتعمل ايه هتتصرف ازاي هتسيب القطر ماشي في السكة السلكة عشان يقتل عدد كبير من الاطفال ولا هتغير مصار القطر وتحوله على الطريق المتعطل عشان تغامر بحياة طفل واحد بس بيلعب على خط المتعطل ممكن نفكر شوية أسكت ولا إيه ولا احترف تاخد القرار أم تهالي معظم الناس بياخد القرار إنه يقولك إيه لا طبعا حرام عشرين واحد قدام واحد نغير مسار القطر لأن التضحية بولد واحد يعني كده يبقى انقصت عدد كبير على حساب طفل واحد ده حكيم من الناحية المنطقية حتى ولا بس بس الولد وقف صح ومرتش يروح على الخط اللي شغال ده الوحيد اللي اتصرف تصرف صحيح يبقى هو اللي اتموته اللي اللي وتسيب فاهمين انا عايز اوصل في الاخر عايز اوصل في الاخر لحاجة محددة وانت بتاخد قرار صعب بين قرارين كلا هما مر زي ما بيقولوا اعمل الصح مش اعمل اللي شكله اكبر في العدد انا شخصيا بقول لا الولد اللي على الخط المتعطل هو الوحيد اللي اتصرف صح هو الوحيد اللي خد قرار صحيح ممكن لو سمحتوا وانت بتختار قراراتك ما تحكمش بالعدد انما تحكم بالحق الحقيقي الصحقي ولذلك يا جماعة احيانا واحد ياخد قرار صحيح والناس كلها تبقى واخد عكس هذا القرار مش معنى ان واحد خد قرار صحيح يبقى انت ترفض له ان الغالبية في الاتجاه الثاني ممكن تختار الصح ممكن تحسب قراراتك وتقول هو الحق فين هو الصح إيه؟ الحقيقة إيه؟ وتتصرف بناءً على الحقيقة مش على الأعداد ولا على كام بيساعد هنا وكم بيساعد هنا لطريقة في التفكير والله طريقة التفكير دي تريحك قوي لأنك هتفضل نطلخبط مش عارف تتصرف إزاي ولا تاخد قرار صحيح إلا لو قلت الصح إيه؟ الصح إن الولد ده هو اللي تصرف صح طب والعدد الكبير ما تحكمش على الأشياء بالعدد الكبير أحكم على الأشياء بحقيقتها ساعتها تسعت فعلا شكرا وبسمة أمل جديدة والسلام عليكم ورحمة